وَاتَّبَعْتُمْ مِلَّةَ آبَائِهِمْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب من مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُ آبائهم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله ام را الا تعبدوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَا صَاحِبَاي اِذَنِي أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْكِرُ رَبُّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَطْوُقُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ وَضِيَّ الْأَمْرِ الَّذِي فِيهِ تَسْتَبِقُ يان وقال للذي ظن انه ناج منه منكر عند ربك فانساه الشيطان ذكرا ربه فلبث في اذنني بالعاسين وقال الملك انني ارى سبع بقرات سمان يقلوه سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤية إِذَا تَعْبُرُونَ